50 languages. توچيشره سدا شو قزشم لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تاتي و يم يزيت اي الطقس سيء جدا الطقس جدا س سقه و يم يزيت ايدد لا اتي لان الجو سيئ جدا لا اتي لان الجو سيئ جدا سدار قزم لماذا لا ياتي لماذا لا ياتي ار هو غير مدعو هو غير مدعو قوشتب سيناب هو لا ياتي لانه غير مدعو هو لا غير مدعو سداو وقزجم لماذا انت لا تأتي؟ لماذا انت لا تاتي س وقت ليس معي وقت ليس معي وقت س سقه كوشتب سدب اومي وقت سيئ لا اتي لاني ليس معي وقت لا اتي لاني ليس معي وقت سدا اوقزجم نشتر لماذا لا تبقى لماذا لا تبقى س جيري اوف ما زال علي ان اشتغل س لا ابقى لاني لا يزال علي أن أشتغل لا أبقى لا لأني لا زال علي أن أاشتغل <تصفيق> لماذا صرت تريد أن تذهب <تصفيق> لماذا سرت تريد أن تذهبسب <تصفيق> أنا تعبان أنا تعبان؟ سز جي جي جير تعبان انا اذهب لاني تعبان لماذا صرت تريد أن تسافر لماذا صرت تريد ان تسافر چاس الوقت صار متاخرا الوقت صار متاخرا سيزي ججغر الوقت صار متاخرا انا اسافر لان الوقت صار متاخرا سايتم <تصفيق> قي www.50languages.com